بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة فاتقوا الله ربكم لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا بيرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتمجل عن الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي جئسن من المحيظ منا نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يشرى ذلك أمر الله أنزله إليكم وَمَنْ يَتَقِلَّ اللَّهَ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيَئَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرَهُ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ يُوَجِّدِكُمْ وَلَا تُوَارِهُنَّ لِتَظْلِقُ عَلَيْهِنَّ وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واقتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وَمَن قُنِيرَ عَلَيْهِ نِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا مَكَانَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَصَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَدَاقَتْ فَبَالَ أَمْرِهَا مَا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا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 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن